أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرطان يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر تسكيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم مع مختاراتها الرمضانية سؤال على الهادف قبل <تصفيق> فطور اي <تصفيق> مع فضيله الشيخ محمد ابن صالح العثيمين كل شيء عن رمضان لا وانما فرض الصوم لكي يرمض الانسان فيه مع الشيخ طارق الطواري قيام رمضان والوقوف بين يديه في ساعه هدأت فيها العيون مع الشيخ محمد المختار الشنقيق شهر الرحمة والغفران دخل رمضان وخرج ولا زال يصر على ذلك الذنب وتلك المعصية مع الشيخ نبيل العوضي هدي السلف الصالح في رمضان يتهدون به الغصيامهم مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبريل الصيام آداب واحكام شهر مع فضيله الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان آداب رمضانيه تبين ان لديه اربع عمائر تؤجر في مكه مع الشيخ محمد ابن عبد الله الفهد ورحل رمضان يا اهل الجنه سلام مع الشيخ عبدالله الحمال <تصفيق> رمضان الجود فيه وكيفية استغلاله يذهب ليلة بإحراق حسناته وصيامه مع الشيخ متعب الطيار منقصات الصيام ظالم زوجته ظالم الجيران مع فضيلة الشيخ عبدالله ابن محمد المطلق نسأل الله تعالى أن يبلغنا هذا الشهر الكريم أعواماً عديدة والآن مع هذه المادة بعروان هدي السلف الصالح في رمضان مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبريل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه هدي السلف الصالح في رمضان أولاً السلف الصالح هما الصحابة والتابعون وتاب وتابع أو أهل القرون الثلاثة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالخير وبالفضل بقوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم أخبر بحال من بعدهم أنه يأتيكم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته أو وأخبر بأنه يأتي بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يؤخون ويحونون ولا يؤتمنون ويظهر فيه مسلمان فنحن بحاجة إلى أن نقتدي بالسلف الصالح في أعمالهم في كل ألعاب ولكن للشهر هذا مزيه وفضيله وله هم فيه جدا ونشاط فقد اشتهر انهم كما ذكر ابن جرير في الطائر أنهم كانوا يسالون الله تعالى 16 شهر ان يبلغهم شهر رمضان ثم يسألونه ستة أشهر أن يتقبله منهم فتكون السنة كلها معمورة بما يتعلق بشهر رمضان ولا شك أن ذلك دليل أعلى اهتمامهم بمزية وبفضيلة عرفوها لهذا الشهر الكريم ولا شك أنه الاقتداء بهم في أعمالهم هو سبب وسبيل إلى النجاة وإلى الفلاح والفوز والضفر والسعادة الأخروية التي ليس بعدها شقاوة وليس بعدها عناء فأولاً هديهم في الإجتهاد في رمضان مطلقاً حيث أنه موسم من مواسم الآخرة وفيه يتسابقون بالأعمال الصالحة اشتهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل شهر رمضان مضماراً يتسابق الناس فيه بأعمالهم فسابق قوم ففازوا وتحل فآخرون فاخرابوا والمراد بالمضمار ميدان المسابقة الذي يتسابقون فيه على الخيل أو الإبل أو الأقدام الميدان يسمى مضماراً والمراد هنا أن شهر رمضان شهر المسابقة فلذلك كانوا يتسابقون فيه بكثرة الأعمال يحب كل منهم أن يكون سابقاً لغيره أو أن يكون من السابقين وذلك لأن الله تعالى أهبأ أو مدح المتسابقين ومدح السابقين ووصف الصحابة بقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار مدل على أنهم سابقوا غيرهم ووصف أهل الجنة الذين هم المكربون بقوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المكربون هؤلاء السابقون لأنهم كانوا يسبقون غيرهم بالأعمال الصالحة ويتفوقون غيرهم وكذلك وصف أيضا أهل القرب القرب بالسابق يحيق الله تعالى ثم أورهنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير وحتم بالسابق بالخيرات أي الذي يسبق غيره بكل عمل صالح من الخيرات والصالحات وكذلك أيضاً ورد أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أرأيتك أولى الله تعالى أولئك يسارعون في الحيرات وهم لها سابقون بعد قوله تعالى وَالَّذِينَ يُعْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ومن هم الذين يُعْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ فأخبر بأنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويدعون ويدكرون الله كثيرا ويفلون كتابه ولكن يخافون أن لا تقبل منهم أعمالهم فهؤلاء وصفوا بأنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلاه أنهم إلى ربهم راجعون ثم أحفر بعاقبتهم أولئك يسابعونه الخيرات وهم لها سابقون أي يتسابعون إلى الأعمال الصالحة يتسابعون إلى عمل البر يتسابعون إلى كل ما يحبه رمضهم ويالله يسابعونه الخيرات وهم لها سابقون فهكذا كانت حالة السلف رحمه الله تعالى فإن المسارعة إلى الخيرات أي الإسراء إليها الإتيان إليها سريعا برؤية أن سعيد بن المسيب رحمه الله دخل مرة المسجد وقد سبقه ثلاثة وهو الرابع فعاسف ولكنه قال إن رابع أربعة لا من السابقين أو كما قال وهذا من المسارات منهم إلى الخيرات أنهم يسابقون إلى المساجد أو يتسابقون إليها فيحرص كل منهم على أن يكون أسبق من غيره بحيث لا يهوته الصف الأول أو لا يتأخر بعد الأذان وربما أتوا قبل أن يؤذن المؤذن حرصا منهم ولا ان لا ان يكون من الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وهذا بلا شك وصف رفيع فالذين يأسف أحدهم إذا وجد غيره قد سبقه إلى المسجد فكيف بالذي لا يأتي إلا بعد أن تقام الصلاة أو الذي لا يأتي إلا بعد أن يفوته جزء من الصلاة هذه صلاة الفريضة وأما أعمالهم بالنسبه إلى صلاه النوافل صلاه النوافل في شهر رمضان فإنهم أحرص ما يكونون على قيام هذه الليالي والجد والاجتهاد فيها وعنهم آثار كثيرة تدل على أنهم في رمضان وربما في غير رمضان أيضا يجتهدون في قيام الليلة يا رسول الله جهدا كبيرا في كيان هذه الليالي ف بالنسبه الى صلاه رمضان ليالي رمضان قد ذكر الراجب غائبا انهم كانوا يطيلون الصلاه بحيف انهم يطيلون القراءه حتى يعتمدوا على العصي من طول القيام وان وانهم قد يقرأ القارئ منهم سوره الذبابه في ثمان ركعات في ثمان ركعات أي يقرأ في ثمان ركعات لسورة البقرة التي هي جزءان ونصف أو قريبا من ذلك فإذا قرأها في 12 ركعة رأوا أنه قد خفف عليهم لا شك أن هذا دليل اهتمامهم بأعادة الصلاة ورأوا أن من الاهتمام بها وتعظيمها الحشوع فيها والطمأنينة وإطالة الأركان لأن هذا هو الوصول الذي وصف به المؤمنون عموما في قول الله تعالى قَدْ أَهْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ هِي صَلَاةٍ خَاشِعُونَ هل خُشوره الصلاة يكون بإطالة أركانها بإطالة القيام والركوع والسجود ونحو ذلك وقد كان قدوتهم إذلك نبيهم صلى الله عليه وسلم فإنه كان يطيل القيام في هذه الليالي وفي غيرها فقد ذكر حذائفه أنه صلى من صلى الله عليه وسلم ليلة في رمضان فاستفتح سورة البقرة يقول فقلت يركع عند النئة فمضى يقولوا فقلت يجعلها في ركعة همضى واستفتح بعدها سورة النساء وكملها واستفتح بعدهما سورة آل إمران وركع بعد ذلك <تصفيق> وج وكان بكوعه نحو منيامه وذكر انه يقر امر المرسله المركله يسال الله عند ايات الرحله ويتعوذ عند ايات العذاب هذا كله غيركعه واحده هي اكثر من خمسه اجزاء في ركعه لا شك أنه يا يحب صلى الله عليه يا سلام لقد طالت القيام الطويل ولذلك ذكرت رائشه انه صلى الله عليه وسلم كان يقوم في القيام حتى تفطرت قدماه من طول القيام فقالت أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا وهكذا أيضاً نقل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه استفتح سورة البكرة في إحدى الليالي في رمضان وأنه تجاوز المئة آية واستمر في قراءته يقول عبد الله حتى هممت بأمر سوء هممت أن أجلس وأدعى مع أن عبد الله كان شابا والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد, أسنى قد قربت الستين أو نحوها لا شك أن هذا دليل على أنه كان يحب طول القيام مهس رحمهم الله تعالى كانوا يحبون طول القيام في هذه الليالي فكثيرا ما يذكرون أنهم يصلون طوال الليل حتى إذا انصرفوا يقولون لخدمهم أسرعوا بالسحور أسرعوا أسرعوا وذلك أنهم عمروا الليلة كله بالتهجد في هذه الليالي فيخشون أن يفوتهم الفلاح يعني السحور كما ذكر ذلك أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم مرة يقول حتى حشينا أن يفوتنا الفلاح يعني السحور كل ذلك لأجل انهم يتلذذون بأهد الصلاة ويراد أنها أجل وأشرف العبادات ففيها يجتمع القلب واللسان وفيها يتلى كتاب الله ويتدبره وقد ذكر الله, ذكر الله سبحانه دليل ذلك في قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو جد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا هقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأً وأقوى مقيلة ناشئة الليل يعني قيام الليل الذي يقوم بعدما ينام من الليل جزءاً منه ثم يقوم يقال نشأاً يعني قام كأنه أنشأ حياة بعد نوم أو يقظة بعد منام أخبر الله بأن ناشئك الليل أشد وطأاً وأبو مقيلاً أشد وطأاً يعني يتواطأ فيها القلب واللسان مواطأة القلب واللسان لا, لا شك أن لها تأثير على الأعمال وكذلك أقوم قيلني أصوب مقالا فلذلك ذكر العلماء أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار يعني التطوع وذلك لكهرة الله التي ترسد إلى قيام الليل مطلقا ولكن لهذه الليالي ليالي رمضان ميزة على غيرها لذلك كان السلف رحمه الله يهتمون بقيام هذه الليالي فيقومون فيها ليلة طويلة ذكروا أن أهل مكة في رهد أواخر الصحابة كانوا يصلون 23 ركعة ولكن يطيلونها وكذلك غيرهم يطيلونها بحيث أنهم كلما صلوا أربع ركعة في تسليمتين استراحوا قليلاً فاستراحتهم هذه لأجل طول القيام فسميت هذه الصلاة صلاة التراويح يعني راحة بعد راحة يصلون اربع ثم يستريحون ثم يصلون اربع ثم يستريحون وهكذا إلى أن ركعة ثم بعد ذلك يصلوا صلاه الوتيره لا ركعات وهكذا استمروا لذلك ثم ان اهل مكه كانوا اذا صلوا اربع ركعات قالوا بذل ما نجلس يالسين لعلنا نطوخ بالبعيد لأنهم إنما كانوا يصلون في المسجد الحرام فإذا صلوا أربع رتعات قاموا وطافوا بالبيت أسبوع سبعة أشواط ثم, ثم رجعوا وصلوا أربع ركات ثم طافوا سبعة أشواط ثم كذلك وهكذا استمروا عدة سنوات سمع بهم أهل المدينة فقالوا نريد أن ننافسهم فأن نسابقهم ليس عندنا بأيت نطوه بهي فماذا نفعل حتى نسابق أهل مكة وننافسهم فلم يجدوا إلا أن يزيدوا في قدر الركعات فجعلوا بدل كل أسبوع يطهوا أهل مكة صلاة أربع ركعات زيادة في التراويح ولم يروا بذلك بأسا فكانوا يصلون أربع عشرين وست عشرة عشرين ركعة هي التي يصلها أهل مكة وزياد ستة عشر ركعة تكون صلاتهم ستا وهلاثين ركعة يضاف إليها ثلاث ركعة من الوتر فهكذا أدركهم الإمام مالك وكذلك الزهرعي من أئمة السلف وأبن أبي ذيب وغيرهم من التابعين ومن تابع التابعين وهم يصلون ستا وثلاثين ركعة ثم يتمون بالوتر وبعضهم زادوا إلى أن جعلوها إحدى وأربعين ركعة وكل ذلك دليلنا لأنهم يعرفون أهمية هذه الصلاة التي هي قيام الليل ومكانتها وفضلها فلم يروا شيئاً يوازي قيام الليل في هذه الليالي ولا شك أن الاقتداء بهم في الاجتهاد وبذل الجحد هو الأولى بالمسلمين فأن ينافسوا ويتنافسوا في الأعمال الصالحة ويغسروا منها ومن أهمها قيام هذه الليالي التي يتقرب هي المسلمون في كل مكان بهذه الصلاة هذه الصلاة التي هي التراويح عرفنا سبب تسميتها بالتراويح وأنها كانت قديماً يطيلون فيها وأحياناً قد يحفقون لبعض المناسبات فإذا كانت الليالي طويلة كليالي الشتاء أطالوا الأركان فيها وأطالوا الألقراء وزادوا أيضاً في عقد الركعات وإذا وكان كثير منهم يقرؤون ويستمرون في القراء ذكروا أن عمر أو غيره من الصحابة لما أمروا لهذه الصلاة صلاة التراويح رأوا أن الأئمة ينقسمون إلى الأقسام فقالوا لمن هو سريع القراءة تقرأ في الركعة ثلاثين آية أي قدر سورة آله الأمم السيدة في كل ركعة وقالوا لمن هو دون ذلك تقرأ مثلا بعشرين آية يعني في كل ركعة أي قريبا من سورة الممتحنة أو أطول منها وأما حبيب بطيء القراءة فيقرأ عشر آيات وهي أي قريبا من سورة الطلاق في كل ركعة هذه قراءتهم هي مثل ولكن إذا كانت الليالي قصيرة كليالي الصيف فلهم أن يقرأوا سبع آيات أو عشر آيات ولو كان القارئ سريع القراءة <تصفيق> ولو لم يختم إلا مرة واحدة وكانوا يكرهون أن يقتصر القارئ في هذه الليالي على حتمه بل يختمون عدة مرات وذلك تلذزا منهم بسماع القرآن وحرصاً على أن لا يمر رمضان وهم لم يسمعوا القرآن مرتين أو أكثر قالوا يكره أن, أن لا يحتم يكره أن ينقص عن ختمة بل يحرص على أن لا, على أن لا ينقص عن ختمة واحدة فإن ختم أكثر من ذلك فهو أفضل هذه عادتهم وسنتهم وهديهم في صلاة التراوح وفي صلاة, صلاة قيام رمضان أما هديهم في الصيام فهو أكمل هدي وذلك لأن الصيام شرع لأجل ترويض النفس على ترك المعاصر إذا صامت إنسان ترك المباحات من المآكل والمشارب ونحوها فإذا عود نفسه ترك هذه المباحات التي تندفع إليها النفس فعلم بأن ترك المحرمات أولى بالاهتمام فكانوا كان السلف رحمهم الله اذا صاموا ولو شبعوا جلسوا في بيوتهم لماذا يقولون نخشى ان يسألوا عن الصيام نحب أن نحفظ صيامنا نحفظه عن ما يفسده أو عن ما ينقص أجره يجلسون في بيوتهم يحفظون صيامهم هذا خرصهم على الصيام أن لا يخدشه ولا يغطله شيء سمع الأجلة التي فيها أن الصيام ينقصه ويخرج اللغ والرفس في مثل قوله ليس الصيام من الطعام والشراب إنما الصيام من اللغ والرفس وفي مثل قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدعى قول الزهور والعمل به والجهل فليس لله حاجة بأن يضع طعامه وشرابه قول الزور يعني الكلام الكذب والسيء والعمل به يعني العمل بالزور والزور والجهل يعني الكلام الذي لا يصدر إلا عنها عن جاهل وكذلك ما روي عنه صلى الله عليه وسلم قال إن الصيام جنة جنة أحدكم من المعاصي كجنته من القتال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يفسق فإن أحد سابه فليقول إن امرأ سائم يذكره بأن الصيام يمنعه عن مهدئة الصخب واللغو والرفاث وما أشبه ذلك فكانوا يحفظون صيامهم ولا يضيع عليهم وقتهم في قيل وقال وفي لهو وسهو وما أشبه ذلك وكذلك أيضاً هديهم في رمضان أنهم يكسرون قراءة القرآن الذي له خصوصية برمضان رمضان له خصوصية بالقرآن لقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فإذا كان له خصوصية فإن علينا أن نوليه اهتماما لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل في ليالي رمضان فيدارسه القرآن يعرضه عليه كل سنة يعرضه عليه مرة وفي السنة التي مات فيها صلى الله عليه وسلم فعرض عليه القرآن مرتين فكان يدارسه ليلا أخذ من ذلك أهمية دراسة القرآن فكان سأله رحمهم الله يهتمون في رمضان بالقرآن فكانوا إذا دخل رمضان تركوا الحديث وأقبلوا على قراءة القرآن ذكر ذلك عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يفر من التحديث ومن مجالس الحديث ويقبل على قراءة القرآن وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله وكذلك غيره من الأئمة حتى يجتهد في قراءة القرآن أكثر مما يجتهدون في غير رمضان ذكر ابن رجل الله أن للشافعي في رمضان ستون ختمة يقرأها في غير الصلاة أي زيادتنا لما يقرأ في الصلاة ومعنى ذلك أنه يختم في الليل مرة وفي النهار مرة في كل ليلة يختم في كل نهار يختم حتى يختم على ستين قال وروي عن أبي حنيفة مثل وكان كثير منهم يحكمون القرآن في كل السنة في كل ثلاث ليال فإذا دخل رمضان ختموه بالعشرين الأولى في كل يومين فإذا كانت العشر الأواخر فختموه بكل يوم مرة ولكن لا تعجب من ذلك فإن الله تعالى قد سحّل القرآن على ألسنتهم أشرب القرآن في قلوبهم أشربت قلوبهم محبة القرآن وذلت به فكانوا يقرأونه ولا يتلاهم أحدهم في قراءته ولا يخطئ في حرف منه يلهمونه كما يلهمون النفس قد حفظوه واستظهروا كلماته يصعب عليهم أن يقرأوه في ليلة أو في نهار وقد فعل ذلك الخليفة الراشد عثمان المعفان رضي الله عنه فإنه طوال السنة يختم كل ليلة كل ليلة يختم طوال السنة في ركعة واحدة في صلاة الليل في صلاة تهجد لا يصلي إلا ركعة واحدة ولكنه يحكم فيها القرآن يقول بعض تلامياته إنني راقبته قائمة فلاحظت أنه يقرأ قراءة طويلة هم يسجد ثم يقوم فيه يقرأ قراءة طويلة هم يسجد فعرفت أن هذه سجدات التلاوة أنه إنما ينزل في الأرض لسجود التلاوة وحتى يختم القرآن وقد ختم القرآن في ركعة عدد كثير من السلف رحمه الله يعني أنهم يستفتحوا في أول الليل ويختموا في آخر الليل في ركعة واحدة هذا أهالتهم في اهتمامهم بكلام الله سبحانه وتعالى زيادتنا لأنهم يتدبرونه ويتعقلونه لا يقرؤونه هذيا من غير أن يعتلوا معناه قد يعرفوا أنه صلى الله عليه وسلم كان يرتئ القرآن وكان يمده كما ذكرت عائشة أنه كان يقرأ قراءته مداً وكذلك روى ذلك أنس رضي الله عنه تقوله عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتع السورة حتى تكون أطول من أطول منها وسئل أنس عن قراءته صلى الله عليه وسلم وقال كانت مداً ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم كل ذلك ذلك لأنهم مع ذلك يسهل عليهم قراءة القرآن وكثرة الأعمال الصالحة ولا تردهم قراءة عن الصلوات ولا عن التطوعات وما يشبهها هكذا كان هديهم رحمهم الله تعالى في محبتهم لكلام الله عز وجل كذلك أيضاً كان من هديهم الاجتهاد في هذا الشهر بفعل الخيرات التي تسبب النجاة من النار فكان كثير منهم إذا دخل رمضان أوهئاً في وسطه يعتقون الذقاب يرجون بإفتها العفق من النار يعتك واحدهم اذا كان قادرا ركبه بعدما ما استريح بينفيس اماله ثم يعتك ويقول ارجو بذلك ان يعتقني الله من النار لانه ورد ان الله سبحانه وتعالى يعتق في رمضان خالقا كثيرا يعني قد كانوا يستحقوا النار بأعماله أو سيئات عملوها فإذا دخل رمضان غهرتك السيئات وأعتقوا من النار وأما أهدهم في الصدقات فقد غرف عنهم رضي الله عنهم أنهم كانوا يؤثرون على أنفسهم كما مدحهم الله مدح الله تعالى الصحابة بقوله تعالى والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم, ويؤثرون على أنفسهم وَلَوْ كان بِهِمْ حُصَاصَاً من أجلت هذه الآية في أحد الصحابة في صحابهم قالوا له أبو طلحة في قصته لما أنه أحد ضيف النبي صلى الله عليه وسلم فليعش ايه هو فقال لامراته هل عندك من طعام فقالت ما عندي الا عشاء صبيكي فقال نومهم اذا طلب الطعام اسمنا اذا جاء الضيفنا وبدا ابيط الارق في استراج واوهمه اننا ناكل فقدم اليه اشياءهم عشاء سميتهم هم أصبحوا وقد اصبحوا وقد نزلت هذه الايه ويعذرون الى ولو كان بهم خصاص ولا شك ان هذا من الايثار بما كانوا يجدونه وقد عمل بذلك أيضا خلق كثيرا وفي الإثار في هذا الشهر ذكر ابن رجب أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا صام لا يفطر إلا مع المساكين فإذا منعه أهله إذا منعه أهله لم يتعاشك الكلى إلى إذا منعه ويذكر المساكين وكذلك ذكر أنه ترك له مرة وسائل فخرج أخذ حضه من العشاء وذهب به إلى السائل وأعطاه السائل ورجى إلى أهله وقد آكلوا بقية العشاء فبات طاوياً وأصبح الصائما وكان كثير منهم يصومون تطوّعاً ويخفون صيامهم فكان أحدهم إذا خرج إلى محل عمله من ثرفته أو نحوها خرج معه برغيفين أهلهم يعتقدون أنه آكله فيتصدق بهم وأهل السوق يعتقدون أنه قد أكل في بيته فيمسك نهاره ولا يسأل أحد أنه صائم مخافة أن يفتخر بصيامه أو أن يتمدح به وهكذا أيضاً ذكر برجاب أن كثير من السلف كانوا يطعمون إخوانهم الحلوى وأنواع المأكولات الشهية وهم صيام وكان أحدهم يقدم لتلامذته الطعام ويقف يروحهم وهو صائم وهم يأكلون يروحهم يعني يستعمل المروحة اليدوية عليهم حتى لا يحسوا بحر في شدة الحر ونحوه وكثير منهم إذا طرق الباب سائر وقال من يقنض المليا الغني يقول عبده المعدم من الحسنات فإذا فإذا خرج واعطاه ما عنده باع طوايا هكذا كانت فعلتهم في انهم يتصدقون بما يقدرون عليه يقول ابن القيم رحمه الله بعد ما ساق هذه الامثله سلام الله على تلك الأرواح رحمة الله على تلك الأشباح ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزلي يمثل أن أهل زمانه بالنسبة إلى أولئك السلف رحمهم الله تعالى مثل من نزل في وسط مكه بين بني هاشم ومن نزل في البعيد عن طيب المكان البعيد البعيد الذي لا الذي تبعد عن مكة الا هو 300 كيلو او 200 تلك البيد البعيده ويستشهد ايضا مره بقوله بقال الشاعر لا تعرضنا بذكرنا عن ذكرهم ليس الصحيح إذا مشاك المقعد أي لا تعرض بذكرنا عندهم فإننا لن ندركهم هذا وهو في زمن ليس مهل زماننا زماننا قد اشتدت فيه غربة الإسلام وقل من يقتدي بأولئك السلف الإعلام ولكن بكل حال لا نعدم إيشاء الله من يقتدي بقدر أجه دحي بما آطاه الله تعالى بأولئك السلف الصالح سواء في أعماله المفروضة أو المستحبة أو ما أشبهها وبالجملة فإنه حال السلف رحمهم الله تعالى في هذا الشهر أنهم يجتهدون في حغاية الاجتهاد فيجتهدون في حفظ صيامهم حتى يقول صيامهم يترتب عليه معتب من المغفرة في قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمان واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه شرط فيه ثلاثة شروط أولا صيامه يعني إكماله صياما كاملا مجزئا وهانيا كون الحامل عليه هو كون الحامل عليه الإيمان يعني مؤمناً بأنه فرض من الله تعالى بخلاف من يصومه رياءً أو من يتمدح بصيامه لأجل أن يمدح في المجالس أو من يصومه رادةً ومجاراتًا لأهل لأهله أو ما أشبه ذلك وكذلك أيضاً اشترط أن يكون الصياماً لأن يكون اختساباً يعني طلباً للآجر أن يصومه بنية صادقة محتاسباً في ذلك هوب الله تعالى مهانياً حالتهم في القيام وهو أنهم يجتهدون في قيام رمضان لا يفوته يفوت ليلة من الليال إذا فاتت ليلة عدى نفسه مصاباً يحافظون على هذه الترويح يصلونها جماعة أو يصلونها فرادا وكذلك من حالتهم أنهم يقطعون نصف الليل أو ثلث الليل أو ثلث كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل أي قريباً من ثلثي الليل ونصفه وثلثه أي وأحياناً تقوم نصف الليل وأحياناً تقوم ثلث الليل يعني أن هذا كانت عادة فترة يقوم ثلثي الليل أي قريباً منه الليل في هذه الأزمنة الليل في هذا الزمان إحنا عشر ساعة أو إحنا عشر إلا من غروب الشمس إلى طنوع الفجر ومعنى ذلك أنه إذا قام ثلثين ليل كان قيامه ثمان ساعات وإذا قام نصف الليل كان قيامه ست ساعات وإذا قام ثلث الليل كان قيامه يستغرق أربع ساعات فهكذا كان قيامه ثم يقتدي به أيضا من معاه. يقول الله تعالى وطائفة من الذين معك أي وجملة كثيرة من الذين معك أي على عليه من الصحابة وهكذا أيضا من بعدهم لا. ابن عمر رضي الله عنه ذكر نافع عنه أنه كان لا ينام من الليل إلا قليلا يعني لا, يعني لا ينام إلا جزءا يسير من الليل وبقية الليل يتهجد فيه إلا أنه في آخر الليل يشتغل بالاستغفار عملاً بقول الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون فكان يسأل نافعاً هل أسحرنا؟ أي هل جاء وقت السحر فإذا قال نعم أو ترثم جلس يستغفر وحالتهم في هذا الاستغفار تدل على آدم افتخارهم بأعمالهم تدل على قوة خوفهم من الله تعالى ولو عمل ما عملوا يقول بعض المفسرين في معنى هذه الآيات يقول ابن رجب غيره باتوا طوال ليلهم يصلون ثم جلسوا في آخر الليل يستغفرون كأنهم مذنبون كأنهم باتوا على ذروب يكترهونها واستغفارهم هذا استغفار من تقصيرهم وإن كانوا قد اجتهدوا وجدوا في العمل فكأن أحدهم يعترف على نفسه بأنه قد نقص من العمل أو أنه قد نأسها أو غفل أو نحو ذلك يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله الله هو صيامي طول زماني ومن صلاتي صوم يرى كله خروق وصلاة أيما صلاتي أي أنها ناقصة في نظره فكأنه يقول أستغفر الله من هذا العمل الذي أنا عملته ولم أقو فيه حقا من أنهم قاموا ما يستطيعون مدحهم الله تعالى بأنهم عمروا الليل كله وهم يتحجدون يعني يصلون تتجافى جنوبهم عن المضاجع إذا اتجى أحدهم قليلا قليلا امتبهوا وقاموا يصلي وذكروا أيضا أن كثيرا منهم لا ينامون إلا قليلا صاحب بعض السلفي أحد العباد فلم يره نائما فسأله لماذا لم أرك نائما وما رأيتك نائما فقال إن عجائب القرآن أطرنا نومي ما أخرج من أعجوبة إلا وقعته أخرى عجائب القرآن يعني ما في من العبار كلما جاءت آية فيها عبارة أخذ يتفكر فيها فيطير عنه النوم فيعبيت ويصلي أو يكل ويتدبر القرآن وهذه حالتهم ياس تجئ عليه قوله كقول الشاعر كما اشده ابن رجع من القرآن القران بوعده ووعيده مقل العيون بعينها لا تهجعوا فهموا عن الملك العظيم كلامه فهنا تجل له الرقاب وتخضعوا فهذه إحالتهم في هذا السهر ولكن أيضا تبقى آثاره عليهم بحيث أنهم إذا اجتهدوا فيه وعملوا ما عملوا فيه من الأعمال الصالحة خافوا أن ترد عليهم أعمالهم فكانوا في آخر السهر يظهر عليهم الحزن يظهر عليهم الخوف خوف أن أعمالهم ما قبلت منهم فرأى وحيب بن الورد قوما يضحكون في يوم عيد فقال إن كان هؤلاء قبل صيامهم فما هذا فعل الشاكرين وإن لم يكن قبل منهم فما هذا فعل خائفين وكان بعضهم رقي في ليلة عيد وهو يمكي وينشد قوله في خوفه على نفسه لما أنه استحضر أن الناس فرحين بما هم فيه من العيد ومن أيام العيد ظهر عليه أثر الحزن عيدي مقيم وعيد الناس منصرفوا والقلب مني عن اللذات منحرفوا وليقرنان مالي منهما خالفوا طول الحنين وعين دمعها ياكفوا هكذا كانت حالة أمر رضي الله عنهم ولنا فيهم أسوة فعلينا أن نجتهد في هذا الشهر وأن يكون هذا الاجتهاد مؤثراً منا في بقية العمر نسأل الله أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يحبه منا ويرضاه وأن يجعلنا من صام الشهر وقامه إيمانا واحتسابا وأن يغفر لنا سيئاتنا ويرفع درجاتنا ويجزي لمثوباتنا وينحو خطيئاتنا وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وأهله وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا ويجعلهم مداتا مهتدين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون والله تعالى أعلم وأصدى الله على محمد ونستمر إلى الأسئلة وزعك الله خير مبارك الله فيك هذه الأسئلة يقول فضيلة شيخ بن جبريل حفظه الله وسدد قطاع سفرت يا شيخ التطوير والترويح والقيام في السلف السابق والصالح فنجد الآن في وقتنا الحاضر يقصرون في الترويح والقيام نظراً لظروف الناس فما توليكم ذلك احفظكم بالله لا شك أن هذا هو الواقع وأن الأئمة رأوا التقسير والتخفير بحيث ما رأيت أحداً منهم يزيد على ساعة أو ساعة وربع في العشرين الأولى نسألهم لماذا هذا التخفيف فيقولون إننا نراقب الناس إذا أطلنا نفر نفر منا وأنا أقول لا تتنزل على رغبة من الناس عليك أن تأتي بالسنة التي هي الخشوع والإطالة في هذه الصلاة في هذا التطوع سواء رغب معك من يرغب أو لم يرغب كثير من الأعمى الذين يقصرون ويخففون يقصدهم الناس كثير فيصلي معهم نصف المسجد أو ثلثاه وربما يمتلي يقولنا إن ذلك لأجل أنه يخفف وأنا أعتقد أنه ليس كذلك بل إن كهيراً يأتون من مسيرة عشرين كيلو أو أربعين كيلو حتى يصلوا مع أحد الآئمة وليس ذلك لأنه يخفر بل صلاته مثل صلاة غيرهم من حولهم ولكن يخشعون لقراءته ويخشعون لأسلوب صوته ونبرات صوته ويجدون رقة عند سماع قراءته فننصح لهذا أن يقتبع بالسلف رحمهم الله هل ينقص عن عشر آيات أو عشرين آيات إذا كانت قراءته متوسطة لا ينقص عن عشرين آية في كل ركعة تكون محلاً البقرة التي هي مئتان وست وثمانون إذا جعلها في عشرين ركعة أو في أربع عشرين كانت قراءة معتدلة في كل ركعة عشرون آية أو نحوها لا شك أن هذا هو الوسط وليس فيه إطالة كما يدعون وإذا رأى أنهم ينفرون فنقول له عليك أن تكسر عدد الركعات وتخفف القراءة اكسر العدد كما يفعل أئمة الحرم أنهم يقرأون أن يصلون عشرين ركعة يقرأون كل ليلة جزءا ولو كان قليلا ليس قريباً من قراءة السلف رحمه الله ولكن يرغبون الناس وبكل حال هذا هو الأولى بالأئمة والاقتجاع بالسنة ولو نفر الناس فلا يبغت بمن لا رغبة له في هذه الصلاة شكراً لك الله عزيز عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم شراء السيارة بالتقصيد هذا السؤال الثاني يقول أعلم أن حكم الرجل إذا أتى أهله في نهار رمضان أن كفارته سيار شهرين متتابعين فهذا يعني أنه لا يمسها ولا يقبلها أرجو التحديد وتوضيح الحدود جزاكم الله فيه سؤاله الأول يتعلق بالمعاملات لا أبعث بأتيان به وإن كان الموضوع فيما يتعلق برمضان نقول يجوز البيع إلى أجل أو إلى آجل لقول الله تعالى إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فيجوز أن يكون الأجل متعددًا فأن يقول مثلاً بيعتك هذه السلعة مثلاً بعشرة آلاف يحل كل شاهد ألف هذا هو البيع إلى عجل ومهله أيضاً بيع السيارة بالتقسيط فإن هذا دليل على أنهم كانوا أنه يجوز بيع السيارات وغيرها إلى آجة المتعددة أما سؤاله فيما يتعلق بالوطع في نهار رمضان فدليله الحديث أن رجلا قال يا رسول الله هل قال وما أهلك قال أتيت أهلي في رمضان قال هل تجد ركبة تعتقها قال لا قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا إلى آخر الحديث الكفارة خاصة بالوطع الوطع الذي هو الجماع فأما التقبيل والنمس فإنه لا يجب كفارة لكن لكن إن حصل معه الإنزال فسد الصوم وعليه القضاء فإما إذا لم يحصل الإنزال وإنما مجرد لمس أو تقبيل فإنه لا يفسد الصوم اختلف العلماء هل يباح تقبيل المرأة الزوج لامرأته ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه فهكذا ذكرت عائشة كان أملككم لإربه يعني يملك نفسه فالجواب أن نقول إن كان العادة أنه تثور شهوته إذا قبل ويحشى على نفسه أن يقع ما يفسد صومه أو ما يجب عليه فلا يقبل ولا يباشر ويحمل تقبل النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لشفقة أو رحمة لا أنه لشهوة أو أنه أكان أملككم لأذبه أما إذا كان كبيرا لا تتحرك شهوته بالتقبيل فلا مانع ذلك قد أثر أنه صلى الله عليه وسلم إن سأله شاب عن التقبيل همنعه وسأله شيخ عن التقبيل هأباح له الشيخ عن المسلم يؤمن عليه إذا قبل أن تثور شهوته وأما الشاب هل لا يؤمن أن يملك نفسه؟ شكراً الله هذا السائل يقول إن لي, بنت إن لي بنت أخي فقيرة صاحبة أطفال ورجلها فقير وراتبه ثلاثة ريال وهو لا يصلي وشارب ذخان فهل يجوز دفع زكاة مالي عليها؟ إذا كان لا يصلي فلا يجلز لك أن تصله ولا أن تصحبه واحرص على أن تخلص ابنة أخيك منه فقد أفتأ المشائخ بكفره حيث أنه الحال هذا يكون غير مسلم هذه الصحيحة بكفر تارك الصلاة لا بأس أنك تشتري كسوة لبنت أخيك ولأطفالها أو طعاماً قوتاً وغذاءاً لهم يعني أكلاً فقط من الأرز أو التمر أو نحو ذلك من القوت الضروري فأما أن تعطي زوجها فلا, فلا تعطي حوى هذا وهذا يقول <تصفيق> فضية <تصفيق> الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال ما حكم الذهاب إلى بعض الأشخاص الذين يعالجون بالقرآن وهل هذا يلافي التوكل وهل ذهاب الشخص إليه يخرجه من أن يكون من الذين ورد الحديث في معناه يدخلون الجنة بغيب لا حساب ولا عقاب لا بأس بالعلاج بالقرآن قد اكر رحمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا باس بالرقا ما لم تكن شركه وقال إن وقال لما قرى رجلا بالفاتحه قال وما يدريك انها رقيه وثبت انه صلى الله عليه وسلم رقى بعض اصحابه وكان اذا اتاه مريضا بلّ إصبعه من ريكه ثم بلّها في ثم مسح بها بشرته وقال بسم الله تربة أرضنا بريكة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا وقال إذا اشتكى أحدكم فليضع يده على الألم وليقول أعوذ بعزة الله وقدرته بشر ما أجد وأحاذر وكذلك أيضا لما مرض كانت عائشة ترقه وتمسح بيده نفسه وأن جبريل ركاه صلى الله عليه وسلم لما سحره ذلك اليهودي ودله على موضع ذلك العمل فكل ذلك دليل على أن مثل هذا لا يخرج من وصف التوكل وذلك لأن هذا كله بقدر الله قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل أرأي ترك أن نسترقي بها نتداوى بها هل ترد من الله شيئا قال هي من قدر الله أي أنها مقدرة مكتوبة على الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم هذا يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤالي هو أني ديت فريضة الحج السنة الماضية وعلي دين ما العلم أني أخذت الموافقة من أصحاب الدين فما حكم حجي مال علي شيء لا شيء عليك الحج مجزئ إن شاء الله فبالأخص إذا كان أهل الدين قد سمحوا لك أو كانوا لا يضايقونك لا يضايقونك ولا يشجدون في الطلب ولا يردونك عن الأسفار لو أردت مثلاً السفر إلى المنطقة الشرقية أو إلى القصيم أو إلى الجنوب ما منعك من ذلك يعلمون بسفرك ولا يردونك فإن شاء الله أنهم لا يردونك عن السفر إلى مكة الله وعلى الله عليه وهذا السائل يقول إني يحبك بالله الله ما رأيكم في حديث أفطر الحاجم والمحجوم هل هو منسوخ أم محكم والسؤال الثاني هل ورد عن أحد الصحابة أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن له جار صوام قوام ولكن لا يشهد الجمعة فقال الرسول هو في النار ما رأيكم في الأناشيب آخر لحظ السؤال نقول أحبك الله أحبك من أحببت ناله حديثه أفطر الحاجم والمحجوم ذهب إليه الإمام أحمد لكثرة طرقه فقد بعض العلماء سبعة عشر صحابية كلهم رووا هذا الحديث ولكن أكثرها ضعيف ولكن منها حديث عن ثوبان صححة كثير من العلماء وحديث عن شداد فالحاصل أن مجموعها. يذل على أن له أصل فذهب إليه الإمام أحمد أما الأئمة الثلاثة فإنهم قالوا لا يغطر الحاجم ولا المحجوم الحاجم قديما كان يمتص الدم ويحتل قدامه بريته ولو مجه بأنه قاد يبقى شيء وأما في هذه الأزمنة فإنه ظهرت أجهزة لا حاجة فيها إلى الامتصاص بحيث أنه يجعل آلة تشفط الدم وتستخرجه بدون أن يمتصه إذن ما بقي إلا المحجوم هو الذي يختر بمقتضى هذا الحديث وقاسه على خروج الدم من المرأة دم الحير قالوا كما أن دم الحيض يفطر فكذلك الدم الكثير إذا أخرجه بالحجامة أو بالشرط أو بالفصل أو بما يسمى التبرع بالدم أو بما يسمى التحليل إذا كان كثيرا إذا أخذ منه كثيرا فإن ذلك كله ملحق بالحجامة فعلى هذا ليس هو لا مناخ هذا هو القول الذي تشهد له الادله لكثرتها السؤال الثاني سؤال الله <تصفيق> عن الرجل شهد اجل الرجل لا يشهد أيه. هذا الحديث مرويا عن ابن عباس أن ابن عباس سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولكنه لا يصلي مع الجماعة فقال هو في النر ما, ما ذكروا أنه مرفوع إنما هو موقف على ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس رأى أن تساهله بالصلاة مع الجماعة ذنب كبير وأنه يستحق بذلك العقاب لأنه ترك جماعة المسلمين ثم يسأل أيضاً حكم الأناشيد الإسلامية إذا كانت مجتملة على كلام حسن أو مفيد فلا مانع من استماعها وإذا كانت ملحنة مثلا. أو فيها كلاماً لا أغير لائب فلا تبع وهذا يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا شخص موظف وأخرج من العمل قبل نهاية الدوام بساعة أو ساعتين دون استئذات هل يعتبر الراتب كله حلام أم أتصدق بجزء منه وجزاكم الله لا يجوز هذا الدنيا. لا تخرج الله بعد انتهاء الدوام إن العمل الذي تعمله يعمله موظفون يجعل له حد محدد دخولاً وخروجاً فلا يحل لك أن تخرج ولو أذن لك رئيسك إلا لضرورة أو بحيث لا يبقى عمل تعمله بأن انتهى العمل وكان عملك محدوداً أن يقال لك أغلق كل يوم كذا وكذا من الكتابة ومن المعاملات فتنتحي منها وتبقى ليس لك عمل ولا كل حال لا نقول إن, لا. أن الراتب لا يحل لكن نقول إن فعلك هذا اعتبر خلل أما الراتب فلا بعث به وليقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو عرضه هذا السؤال هل يجوز استخدام الجسر المتحرك لتقويم الأسنان في نعار رمضان لا لم يترتب على ذلك إخراج الدم من الأسنان بحيث يختلط بالريق ويمتلعه ويفسد صومه هذا بس. أباح المشايح كالعضرس للضرورة للصائم ما التحفظ أن لا يبتلع شيء من الدم الذي يخرج منه وأما جعل هذا الجسر فالظاهر أنه لا يخرج معه دمه وأنه لا يحل بصير وإذا كان أبقى في بقيض فحام الجدد لا شك أنه قد يبقى بين الأسنان طعام إذا أكل الإنسان مثلاً لحماً أو نحوه فيبقى بين الأسنان شيء من الأطعمة وهذه الأطعمة قليلة فعليه أن ينظف أسنانه بعد الطعام فإذا بقي منها شيء في فيه, فيه واستخرج عوماً بين أسنانه في الفضاء ولا يضره خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا شاب ملتزل ولكن قبل أن ألتزم لم أكن أصوم بعد رمضان أو كله هل علي قضاء؟ اعتبر نفسك أنك تستقبل عمضة جديدة ولا يزمك قضاء الصلوات التي تركتها قبل التوبة ولا قضاء الصيام وذلك لأنه قد يكثر يعني قد يبقى بعضهم العياذ بالله عشرين أو ثلاثين سنة مفرطاً في الصلاة وفي الصيام فلو قيل له لا تقبل توبتك إلا إذا قضيت الصلاة ثلاثين سنة لنفر من ذلك ولكن نقول له يستقبل عمراً جديداً ونقوله عليك أن تكثر من النوافل صلاة التطوع وصيام التطوع لعل ذلك يجبر ما نضغ هذا يقول ما نصيحتكم للرجال الذين يتركون أهليهم وأولادهم في رمضان بدون رعاية فتجدهم عاكفون أمام المسلسلات والأفلام أو يتسكعون في الشوانع حفظكم نصيحتنا لهم أن يكونوا أهل غيرتنا لأولادهم ذكوراً وإناثاً عن أن يفشدوا لا شك أن هذه الأفلام وهذه المسلسلات تجرع الشرور في النفوس وتمكن الميل إلى المعاصي وتدفع إليها دفعاً قوياً فننصح ولاة الأمور أن يهتموا بأولادهم وأن يتفقدوهم الكبير منهم مثلا من الذكور يأخذ بيده أبوه إلى المسجد ويعوده أن يصلي معه صلاة التراويح ويحذره من الجلوس أمام الشاشات التي أرض فيها شيء منكرة وكذلك يحذره من دخول الأسواق التي تزدحم بالنساء أو نحو ذلك وكذلك أيضا يكون غيورا على بناتحي فيمنعهن من الخروج سيما إذا كان الخروج يؤدي إلى مفاسد فإن كثيرا في هذه الليالي وفي غيرها من الأسواك تزدحم بالنساء ويكون كثير منهن متبريات أو متطيبات ويفتن من مر بهن يودين الاثنان يودين حليهن في الاصابع وفي الساعدين ومن ذلك هذا مما يجه بكثير من الشباب إلى متابعتهم فعلى المسلم ان يكون غيورا على اولاده حتى لا يكون مفرطا جزاك سؤال في سؤال يسأل عن ولكن السؤال ليس واضحاً من كتابة ولعله يتصل بالشيخ ويسأل أما السؤال هذا يقول شيخنا حفظه الله بالنسبة لغسل الجناب هل يلزم فرق المناطق الداخلية مثل الإبطيل وما تحت الركبتين والسر وغيرها من المواطن الداخلية أو يكفي أن أريق الماء على الجسم بعد الوضوء بارك الله وضيحه أصل فالغسى أنه إمرار اليد على المغسود الذي تستطيع أن تصله يداك تمره ما عليه وأما الشئ الذي لا تصله كم أخر الظهر فيكفي فيه مرر الماء عليه وإذا مرت يداك على إبطائك مثلاً وعلى منكبيك وعلى بطنك وعلى أسفل الظهر مثلاً وعلى الرجلين فالمرور يكفي مرة واحدة ويسن ثلاثة هذا سائل يقول رجل عليه ديون بلغت مئة ولا يجد تسديدها الآن وهو مستاجر ولكنه يمتلك بيت وعنده مرتب شهري فهل يجوز أن يأخذ من صدقات رمضان ما يكافح به ديونه أم إذا كان مرتب لا يكفيه لوفاء الديون حلت له الزكاة وهذا يسأل أعاني كثيراً من مشقة في حفظ آيات الله فه.. فما هي الطريقة المثلة في الحفظ والسؤال الثاني لعلنا نولده بعد السؤال الثاني هي أولاً إحضار القلب عند الكراءة وثانيا التكرار تكرار القراءه مرات بعد مرات وثالثا الحرص على فهم المعاني. فهم معاني الايات ورابعا التعاهد تعاهد الحفظ بقوله صلى الله عليه وسلم تعاهد القران فله اشد تفلتا من الابل في عرق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 إثنى عشر ألفاً وثمانية وخمسة